Fifty Languages Shnqurkhra 56 56 Zekhashr Al-Mashair Al-Ahasis Al-Mashair Al-Ahasis Fiyan-Rigun وجود رغبه ت تفي تايو لدينا الرغبة لدينا الرغبه ت ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبه الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف س سشنا بالخوف, بالخوف س لا اشعر بالخوف لا أشعر بالخوف وقتي ان الوقت توفر الوقت عش وقته لديه وقت لديه وقت عش وقته ليس لديه وقت ليس لديه وقت زشن الشعور بالملل الشعور بالملل مزش هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل <تصفح> هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل <مالجن> ملل كم الشعور بالجوع <تكي> <تكي> الشعور بالجوع, <سلتش> <السلتش> <الشعور بالجوع <سلتش> <السلتش> هل انتم جوعة؟ هل انتم جوعى شو شو ما هل انتم غير جوعة؟ هل انتم غير جوعى بصف الشعور بالعطش الشعور بالعطش اخر بصف هم عطشى هم عطشى اخر بص هم غير عطشى